النبي أولى بالمؤمنين من أحفُّهم وأزواجهُ أمهاتهم وأولُ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسحورا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الغنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هناك بيتُ اليَالِ مُؤمِنُونَ وَزِلْزِلُ زِلْزالٍ شَدِيدَةَ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورَةَ وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَلَةٌ فَرُجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيروا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا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 إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاثرون فريقا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 إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن تراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 وقرن في بيوتكن ولا تدرّج تبرج الجاهليّة الأولى وقرّن في بيوتكن وقرّن في بيوتكن ولا تدرّج تبرج نتدرّج الجاهليّة الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطّعنا الله ورسوله.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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين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 وكان الله بكل شيء عليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من أولمات النوم وكان بالمؤمنين رحمة وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إو وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحى خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتغوي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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنون إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً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 إن ذالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوان ولا أبناء أخوات ولا نسائهم ولا ما ملكت إيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئن لم ينتي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 وقالوا ربنا إن أقعنا سادتنا وكبرانا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى